Thank you. 哎 Tolmen Fodlek Jamal Ali Samar diminta merapat di karpet yang Jamal Samar duduk foto. Fadol. Foto biar tambah asyik. Walaupun kita naikin air dan sefara matin. لما تناقينا عن السحراماتل وجلت بنان العمير يتحمر فقلت خاطفت الكف بعد في رانق قالت معنت الله ذلك ما جرى، ولكنني ولكنني لما وجدتك راحلا. بكيت ودمت حتى بللت بقيتارا وصحت بعطران في البنان مدامعي وصحت بعطران في البنان مدامعي فصار خضابا فصار خضابا باليد كما ترى يا نياني يا, يا نسيم الصباح سلم على بقية الخان نبغو من مناما نبغو من مناما She made me sing. She got me. bar khosh gai betrola Sekali lagi Elis Amar Merapat di karpet lah Lebih hajib Cek, cek, cek Gambus, minta waktu sebentar Minta waktu sebentar Gambus Dua menit